وير لكله مزت المزه الذي جمع ماله وعذده يحسب أن ماله أخلده كلا لا يبذر في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نال الله موقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم في عمد ممددة